بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ ألف لامرأ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس إلى النور بِهِم إ صاتِ العلي الحميد ال الله الذي لَهُ م فيِ السَّمواتِ وَمافِ الأو الله الذي لَ م فيِ السمواتِ وَمااف الأْ وَإِل للِكافِرينَ مِن عَذَابِ شَديد وَنُ للكافرينَ منِن عَذاب شَد الذين يستحبون, الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولا كَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٌ أَلَا كَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٌ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن, من وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 يرْهُمُ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ